وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَيْهُ واحشدوا ولا يزالون مختلفين إلا من وحى ربك وَلِذٰلِكَ خَلَقَوْنَ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلًا نَّقَصُّ عَلَيْكَ مِن أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ கு மயூரி ناعميلون وان تظير ان مستورون بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَامْرَا لا تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ تِلْكَ <تصفيق> آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمنى